اذكار بعد السلام من الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 ilah il-naas شَرِّ sharr al-waswas khan nas النَّاسِ مِنَ di yu waswis fi صudurin'naas min al